وقل غريب ما روى راو فقط وقد سبق أن قلنا بأن الصحيح يقول ومرسل من فوق تابع سقط البارحة كنا وقفنا على الحديث الغريب تحدثنا عن المرسل وقلنا لمن توسع في المرسل لأسباب تركنا ذلك إلى الدورة الثالثه لكن بعض الاخوه أثار الحديث عن عدد مراسل بعض التابعين في كتب الستة كما أثار الحديث عن المرسل الخفي وبينت لهم وفصلت لهم في جلسة ضمتني ب... وأخ... يعني ببعض الإخوة إلا أن البعض الآخر لم يكن حاضرا طلب مني وترجاني أن أتحدث عن عدد المراسل أو بعض المراسل التي وردت في كتب الستة لبعض التابعين كما ترجاني أيضا أن أتحدث عن ماذا؟ عن المرسل الخفي ثم نصل إلى الحديث حول الحديث الغريب, الحديث الغريب. اولا سبق ان نام عن المرسل وذكرنا بعض أنواعه وذكرنا حكمه ولا بأس أن نتحدث الآن عن عدد مراسل بعض التابعين في الكتب الستة وقد توسعت في هذا في كتابي شفاء التبريح في شرح الفاظ التجريح وتجدون هذا في الصفحة 492 إلى الصفحة 500 كما تجدون هذا أيضا في كتابي قناص الشوارد الغالية وبينت هذا أكثر أيضا في كتابي قناص الفوائد, قناص الفوائد وهذا كتاب مخطوط ولكن لا بأس كما يقولون ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله فالبعض يكفي إن شاء الله للفهم والتقريب ونذكر بعض الامثله وطبعا أنتم تعلمون أن شأن المثال الإيضاح والتقريب الإيضاح والتقريب يعني هذا هو العاده دائما أن شان المثال الايضاح والتقريب للطالب يعني الطالب ليفهم أن هذا جيء به من اجل تقريب المعنى له تقريب المعنى له لذلك يقالون يقال بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال فالامثال دائما سبحان الله تقرب المعنى للطالب ومن العلماء من يفرق بين المثال والمثل وقد سألني بعض الإخوة وقلت بأن بعضهم لا يرى الفرق وبعضهم يرى الفرق بين المثل والمثال فيقول المثل هو المساوي في جميع الصفات والمثل لا يحتاج إلى المثال لا يحتاج فيه المساوى. ها يقول هذا مثل هذا فمعنى أنه يكون قد جمع جميع صفات من شبهته به والمثل هو هذا والمثال بالإشباع لا يحتاج فيه أو لا يحتاج فيه المساوى هذا هو الفرق بينهم إذن عدد مراسل بعض التابعين في الكتب السته فمثلا سعيد ابن المسيب أو المسيب وعلى القول بأنه قال سيب الله ومن سيبني هذا صحيح يعني هذه العلماء قال لك هذا غير صحيح هذا غير صحيح بل هو وإن كان الأفضل أن يقال سعيد بن المسيب, بن المسيب. لا من جهة اللغة ولا من جهة القصة التي وردت في هذا المهم عدد مراسيله عدد مراسيل سعيد بن المسيب في الكتب الستة فيما يذكره المزي في تحفة الأشراف يذكر أن عدد مراسيل سعيد مسيب نيف وستين مرصلاً يعني 65 وستين مرسل يعني النيف أنتم تعلمون والنيف من واحد للتسع علم والبضع من ثلاثة لها روسين والنيف من واحد لتسعة علم والبضع من ثلاثة لها روسين فخمسة وستين مرسل ذكر أن يعني من المراسيل اللي في كتب الستة لسعيد مسيب وابن سيرين عدد مراسله في الكتب الستة 18, 18 مرسلة كما في التحفه ايضا هذا تجدونه في تحفة الأشرف ولسيما مجموعة معظمها في المجلد الثالث عشر المجلد الثالث عشر وهي من صفحة 200 وهمسة فما بعدها ثالثا مراسل الحسن البصري في الكتب الستة 33 كما في التحفه نفس المجلد ورابعا عدد مراسيل مجاهد بن جبر في الكتب الستة. ثلاثة 33 مرسله كعدد مراسيل الحسن في الكتب السته أيضاً. خامسا عدد مراسيل الزهري في الكتب السته 89 80 مر... سادسا عدد مراسيل ابراهيم النخعي يعني في الكتب الستة تسعة الأول يعني الزهوري تسعة وثمانون أما هذا تسعة وثلاثون مرسلة وعن مراسيل إبراهيم النخاعي يقول الشيخ الالباني رحمه الله فيما أذكر في حديث اورده في الأرواع مجلد ثاني وهذا اسناد صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع لما عرف من ترجمة إبراهيم يعني النخعي هو النخعي فيما يروي عن ابن مسعود بدون واسطة انه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود ومرة قال في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني أيضا قلت وذلك لما رواه الأعمش قال قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله عن غير واحد عن عبد الله ذكره المز في التذيب فإذا فمراسيله الموجودة في كتب الستة تسعة وثلاثون مرصلا ومراصيل عدد مراصيل أبي العالي الرياحي في الكتب عشرة يعني عشرة مراسل و او الثامن عدد مراسل سعيد ابن جبير في الكتب الستة احدى والتاسع عدد مراسل سفيان ابن عينا في الكتب الستة عشرة يعني عشرة مراسل والعاشر عدد مراصيل سفيان الثوري في الكتب الستة 13 مرصلا والحادي عشر عدد مراسل معاويه بن قرى في الكتب الستة مرسلان اثنان فقط مرسلان اثنان فقط هذه بعض مراسل ذكرتها في كتاب شفاء التبريح ونقلا من كتاب التحفى لماذا للمحدث المزي إلا أن هناك فائدة مهمة في حكم مرسل المجاهد والحسن وغيرهما، فقد قال علي بن المديني الذي يقول في البخاري لولا علي بن المديني يقول يعني ما استصغر نفسه أمام علي قط إلا أمام علي بن المديني فامام هذا الإمام العظيم إمام الائمه الأئمة يقول بأنه استصغر نفسه أمام علي بن المديني فأعظم به من ايمان يقول مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير كان عطاء يأخذ عن كل أحد وكذا أبو العالية احتقل بعضهم مراسل بالعالية الرياحي رياح وقال أيضا علي بن المديني قلت لي حيبني سعيد مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس فقال ما أقربهما هما يعني هما سواء تقريبا تجدون هذا في مراسل ابن أبي حاتم وفي مقدمته مقدمة للجرح التعديد وأيضا تجدون هذا في الكفاية للخطيب وفي جامع التحصيل وفي النوكة للزركاجي هذه كتب الحمد لله كلها قرأتها في بالسجل المركزي بالقني وقد ذكر في النوكة أيضا بأن مجاهدا عن علي مجاهد عن علي وعطاء عن علي إنما هو كتاب يعني ليس ليس سماعا بل كان رواية من الكتاب ولذلك قال إحياء بن سعيد أما مجاهد عن علي فليس به بأس إنه قد أسند ابن أبي ليلى عن علي وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب وهذا تجدونه أيضا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وقال الشافعي عن مراسل الزوري رأيناه يرسل عن الضعفاء رأيناه يرسل عن الدعفة كما ترون هذا في معرفة السنن والآثر هذا البيعقي وعذاب الشافعي وقال ابن معين مرسل الزوري ليس بشيء كما في تاريخ ابن عساكر وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يرى إرسال الزوري وقتادا شيئا يقول هو بمنزلة الريح ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه يعني ما دام حافظ، حافظا فينبغي أن يصرح وكونوا أبهم لعله هنالك كما سياتي إن شاء الله ولذلك قال جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قلت لأحمد بن صالح قال يحيى بن سعيد مرسلات الزهري شبه لا شيء فقطب أحمد وقال ما ليحيى بمعرفه علم الزهري ليس كما قال ليس كما قال يحيى ليس كما قال يحيى وقال من المدينة مرسلة إحياء ابن أبي كثير شبه الريح ومرسلات الحسن البصري التي رواها عن وثقات صحاح ما أقل تدليسه ما أقل تدليسه على أنه تكلم غير واحد من السلف في مراسل الحسن نلاحظ لأن يعني الحسن إذا عن, عن إذا عن, عن, عن الصحابة يتوقف في عنعانته لكن تنبأ لفائدة مهمة نبهت عنها عدة مرات في بعض كتبي أن الحسن البصري إذا عنعان عن الصحابة فعنعانته يتوقف فيها وتقبل عنعانته عن التابعين وتقبل عنعانته عن التابعين إن هذا هو الفرق بين العنعانتين إما أن يعنعين عن الصحابة فالأصل فيها التوقف وإما أن يعنعين عن ماذا عن التابعين فالأصل فيها العامل أصل فيها العامل لا يتوقف فيها لأنه هو مدلس ولذلك قال أبو زرعه كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث ما خلا أربعة أحاديث وهذا غير صحيح لأن بالتتبع لأحاديث الحسن البصري نرى أن ذلك مضاعف أكثر مما قال أبو زرعه رحمه الله تعالى وقال الحافظ ذابي الحسن مع جلالته فهو مدلس ومراسله ليست بذاك ولم يطلب الحديث في الصباح وكان كثير الجهاد وصار كاتبا لامير خراصان الربيع بن زياد لأمير خراسان الربيع بن زيد وطبعا لا نريد ان نتحدث عن كونه كان قدريا ويقال انه كتب كتابا في القدر وهذا لهذا صحيح ام لا خلابه العلماء وثم تراجع وتاب والشيخ الألباني تحدث في بعض كتبه ولا سيما في السلسله الصحيحه والضعيفه ولا سيما في الارواح أنه من المعلوم ان ابراهيم النخاعي تابع ثقة جليل فإذا روى عن غير, عن غير واحد من شيخه فهو على الأقل من أمثاله من التابعين إن لم يكونوا أكبر منه سنا فروايته عنه مما يلقى في النفس أو يلقى في النفس الثقة والاطمئنان لروايتهم لأنهم جمع فيبعد جدا أن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود فضلا عن التواطئ على الكذب عليه كما هو ظاهر، كما هو ظاهر، وبصورة عامة لتبعيتهم، وبخاصة، بخاصة أنهم من شيخ إبراهيم وهو يروي عنهم، ولا سيما وفي ترجمته أنه كان في الحديث، كما قال الأعمش، فليس من المعقول البتا أن يروي هو عنهم، وهو غير مطمئن لصدقهم وحفظهم، وهم بالنسبة إلينا جمع ينج ينجبر به. جهالتهم وكلام ابن في هذا الموضوع في تقوية الحديث الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذا الذي ذكر الشيخ الألبان ولذلك صحح جماعة من الأئمة مراسل إبراهيم وخص ذلك البياقي بما أرسله عن ابن مسعود كما في مراسل العلائي وقره الحافظ في التهذيب وهذا طبعا أعم مما لو قال, قال عبد الله يعني سبق ان قلنا قلنا يشمل ما لو قال عن عبد الله ويؤيد وأن ليس أنه ليس ثم فرق ظاهر بين العبارتين أولا ولأنه لم يقل في كل منه مع الرجل يعني تبرئة لذمته فاستوى في الحكم فاستوى في الحكم وكما قال النص على هذا الشيخ الألباني في تحريم آلة الطرب وفي نصب المجانق يعني جمع من أئمة طبعا صححوا مراسيله وخص البياق ذلك بما أرسله عن, عن ابن مسعود كما نقله المزي في التهديب وما قاله البياقي هو الصواب لقول الأعماش قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن الرجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله إذا قال الشيخ الألباني فهذا ظاهر أن ما أرسله عن ابن مسعود يكون بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد وهم وإن كانوا مجهولين فجهالتهم مغتفرة لأنهم جمع من جهات ومن التابعين بل وربما من كبارهم ومن التابعين من جهة أخرى وهذه فائدة أخرى قال الشيخ الألباني سبق أن ذكرتها في موضع آخر لا يحذرني الآن وتجدون هذا في السلسلة الصحيحة الحديث المرسل يقول الشيخ الألباني من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري كما في السلسله الضعيفة وذكر الشيخ الألباني ايضا عن الحسن نفسه قال قد يروي الحسن نفسه يعني حديثا عن صحابيين دون أن يسمي من حدثه عنه ثم هو يفتي بخلافه يعني بخلاف ما رواه الأمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه كان لا يثق بما يرسله هكذا يقول الشيخ الألباني في السلسله الضعيفة وطبعا الشيخ الألباني لا يتكلم عن فراغ فهو متضلع وأنتم تعلمون أنه قضى في هذا الفن نصف قرن وزيادة والشيخ الألباني إمام بلا منازع بلا مثنوية في هذا العلم وطبعا يعني كل من يكتب في هذا العلم في عصرنا فمصحفه كتب الشيخ الألباني كتب الشيخ الألباني طيب بعض العلماء يقول عبارة وهذه العبارة كثير من الناس تشكل عليه يقول مثلا مراسيل فلان أضعف المراصيل أو هذا حديث ظاهره الإرسال ظاهره الإرسال ثم أيضا بعضهم يقول لماذا يرسل الائمه في أحاديثهم لماذا لا يصرحون لماذا هذا الإرسال الجواب قولهم مراسل فلان اضعف المراسل معناه أن حديثه الذي أرسله ما سمعه إلا عن مجروح ضعف وكما قال صاحب كتاب إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل لا يرسل إلا عن مجروح يعني سمعه ما سمعه من مجروح مثلا الزهري كين من العلماء اللي قال إذا روى عن كل أحد إذا عن كل أحد فتكون مراسله مردودة وغالبا ما يرويه عن كل أحد ومنه من قال لأنه حافظ يستطيع أن يسمي الذي حدثه بهذا لو شاء اذا لماذا يسكت لماذا لا يسميه إذن ماذا مسكت عن تسميته إلا لعلة فيه فيكون على هذا مرسله من أضعف المراصل لأنه ليس, يعني ليس لأنه من حفاظ ولا ولا شك يحفظ من حدثه بهذا الحديث فلماذا يرسله إذن مع أنه متمكن من الضبط ومتمكن من الإتقان ويعرف ما من حدثه فلماذا يرسله إذن ما أرسله إلا لعلة في شيخه أخفى عنا وبعضهم قال بأن, بأن هذا يكون غير منتق يعني لا ينتقي في مشايخه بل يروي عن كل احد ولا يبالي عمن اخذ كما يقولون ياخذ عمن يقبل ويدبر هذا لا يستشهد بالمرسل وهذا لا يستشهد بالمرسل وبعضهم جعل فيه تفصيلا جعل فيه تفصيلا وهذا كمثل قولهم يعني ظاهره الإرسال لا عفوا هذا يعني فيه تفصيل آخر هذا فيه تفصيل اخر اما كونهم يقولون لماذا يرسل الائمه في حديثهم ماشي بالضروري يكون كل ما من على معنى ان حديثه ضعيف لماذا لأن شوف لاحظوا الذي يرسل في بعض الاحيان كيحصل له النشاط وكيسند فيسند وبعض الاحيان كي له الكسل وكييرسل هذا الراوي يحصل له داكشي وربما ايضا المقام اللي هو فيه مقام تذكير ومقام وعظ ومقام ارشاد ما هو مقام إسناد وإملاء أو مقام احتجاج على خصم في مسألة من المسائل هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسند لكن إذا كانت مسألة واعم ومسألة تذكير هذا ما يحتاج إلى أن يسوق لنا الأسند كامله وهذا غالب ما يقع في المناظرات يحتاج إلى إسناد كامل وفي المذاكرة بين اهل العلم يحتاج إلى أن يذكر السند كاملا أما في المواعظ والتذكرة والإرشاد وحالة كسل أو حالة النشاط هذا طبعا علماء الحديث يتساءلون عند ذلك في مسألة الإسناد يعني ما يذكرونش الإسناد كاملا اذا إذا وقع الارسال من هذه الناحية هذه وهذا طبعا وقع من كثير من علماء ولكن لم يكن هذا يعيب على هذا والسبب كما قلنا لأنه ليس فيه ابهام وليس فيه تلبيس يعني على السامع وإنما المقصود مقام تذكير ووعل وإرشاد مقام تذكير ووعل وإرشاد أو مقام مذاكرة مذاكرة يعني في, في الموت وليس في الإسناد اما إذا كانت في المناظرات والمذاكرة بين أهل العلم فينبغي أن يذكر السند كاملاً السند كاملا أو لا إذا كان في الكتابة في التعليف ينبغي أن يذكر السند كاملا ولا يكفي أن يقال من أسند لك فقد أعضار لك لا لا هذا في زمن العلماء الذين كانوا يعتنون بعلم الحديث أما في زماننا ينبغي أن يبين درجة الحديث كما قال العلماء ولذلك تجد مثل الآن المبتدع والسني يذكرون مثلا امثله ويذكرون تاريخ من الكتاب الطبري تاريخ دون أن يرجعوا إلى مقدمته فقد ذكر في مقدمته أنه ينقل الحادثة بسندها ولم يشترط أن يقول بأنها صحيحة أو ضعيفة فإذا رجعت إلى السند غالب ما تجدون في, في تلك الحادثة يعني أبا مخنف وهو رافضي خبيث وهو كثير الأخبار وهو كذاب اجتمع فيه الشر كله جمع الشر من أطرافه ولذلك الروافض ينقلون منه أشياء التي تفيدهم أو تفيد بدعتهم كذلك من المسائل اللي هي ينبغي التنبيه عنها مساله عندما يقولون يذكرون حديث ويقولون ظاهره الإرصال ظاهره الإرصال هذا كي يكون موجود في بعض الاحاديث الأحاديث يعني كي واحد العالم العلماء من اهل الشان كي الحديث أو لا كي لي الحديث كي هذا حديث ظاهره الإرصال هذا حديث ظاهره الإرصال يش مثل قلنا المثال للإضاح شانه الايضاح والتبين والتقريب والتقريب قل ان قلوا مثلا محل عروه عروه بن الزبير كيويل لنا واحد قصة وقعت لي للنبي عليه الصلاه والسلام بينما عروه ما دركش النبي عليه الصلاه والسلام وما خذاش عن النبي عليه الصلاه والسلام اذن كيف يروي لنا هذا هذه القصه والقصصه صحيحه او لعائشه رضي الله عنها يعني من المعلوم عروه ما دركش زمانها القصه وما دركش النبي عليه الصلاه والسلام ولا ادرك كلام كلامه مع عائشه لما كان النبي يتكلم مع عائشه ولا سيما يكون في المسائل اللي كتعلق بالفراش ولان كلام عائشه معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا جمعنا الروايات كان وجدو على ان عروه اسند الحديث وحدث بالحديث عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه للنبي عليه الصلاه والسلام هذا في روايه اخرى فماذا نقول حينئذ في الروايه الاولى التي ذكرها قال رسول الله دون ان يذكر عائشه وفي روايه اخرى ذكر عائشه هذا الحديث الاول اللي ما فيهش عائشه هو اللي يقول فيه العلماء هذا الحديث ظاهره الارسال ظاهره الارسال يعني لكن حقيقة حقيقه الاتصال لمجيئه من طريق اخرى مسنده يعني أن عروة اخذه عن عائشه يعني بحال هذا الشيء هذا كيوقع بين النبي عليه الصلاة والسلام الشيء لكيوقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه في داخل الغرفة وهذا الذي وقع لم يطلع عليهما أحد يعني من البشر إذن كيف يتكلم به عروة وهو لم يرى ذلك ويكسر كثير عن عائشه خالته رضي الله عنها إذن قال العلماء لا يمنع أنها قد أخبرته بمثل هذه الأحاديث وهذا فعلا ثبت في صح البخاري وفي صح مسلم وفي المساند والسنن والمعاجم والأطراف وفي كتب الحديث كلها أن عائشة كانت تحدث هذا يعني كانت تقول بأنه ولدها بأنه ولدها فكان يسأل وأسئل حتى إن قالت يعني لا تستحي قال المسروق ولغيره أراد أن يسأل أسئلة بالمرة عبد الله بن عمر ومرأ عروة قال أنا بغيت نسقسك سؤالا ولكن أستحي قتلو يعني أنا أمك اسأل ولا تستحي كأنك تسأل أمك فلذلك كان يسألوه مثل هذه المسائل والروافض قبحهم الله يردون مثل هذه الأحاديث بل ويستهزئون بها هذا مشي كفر لأنه ممشي نقص كفر وفي هذه الحالة يعني تأمل ووقف لا بد منها لأن من العلماء من قال يعني هذه عدم الاتصال يعني الحالة كيقولوا كي في هذه عدم الاتصال لما الحالة الأولى معروفة على أن الاتصال واقع في الطريق الأخرى طريقة الأخرى، وذكر العلماء أمثلة أخرى في هذه المسألة، ومشي من في رواية العروة عن عائشة، وبعض الصور متصلة وبعض الصور يعني قالوا غير متصلة، وحتى إذا قال العلماء متصلة، فالنفس لا تطمئن إلى ذلك، النفس لا تطمئن ذلك، وسيتنا إن شاء الله تصف الدورة الثالثة، ثم أيضا لماذا يقول الشيخ الألباني لماذا يعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم حديث ضعيف؟ فالألباني رحمه الله ذكر فذكر في بعض كتبه كسر الضعيفة سؤالا يقول فيه فلماذا إذن يعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم حديث ضعيف؟ ثم قال ذلك الاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد مشهولا أو ضعيفا لا يحتج به لو عرف وهذا بخلاف ما لو كان المرسل لا يروي إلا عن صحابين، فإن حديثه حجة كما سبق أن قلنا لأن الصحابة كلهم عدول فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به من بين المراسل كلها وهذا الذي اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي في جامع التحصيل في احكام المراسل واما ادعوا البعض أن الاجماع كان على الاحتجاج بالحديث المرسل احتج الامام الشافعي كما قال لي بعض الاخوه وكما سبق ان نشرته البارحه ولعلي نبهته او لا ادري لا لعلي لم انبه فهذه دعوه باطله مردوده بأمور منها نبات طيب احسنت كي يقول بانني نبات بأمور منها منها ما رواه مسلم في مقدمة صعيحي ثم ذكر الشيخ الألباني حديث عبد الله بن المبارك الذي سبق ان ذكرناه إن البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك يعني هذا بعلة الإرسال في قصة له ذكرناها البارحة وابن المبارك بش مما يدل على أن هذه الدعوه دعوة باطلا مرضودة ابن المبارك توفي قبل الشافعي بأكثر من عشرين سنة بأكثر من عشرين سنة وزيادة على أن إسناده ضعيف وله علل الأولى جهالة المهم على كلنا ذي ما تكلموش الآن في القصة إذن الشاهد عندنا أن ابن المبارك مات رحمه الله قبل الشافعي بأكثر من عشرين سنة إذن هذا فيما يتعلق بهذا السؤال الذي يطرح كثيرا في مثل هذه المواضيع وكذلك هناك يعني سؤال, سؤال هناك سؤال آخر يعني قد يقول قائل أنا رأى في بعض التراجم أنهم يقولون فلان يصل المرسل فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل فما معنى ذلك وهل بينهما فرق أم لا يعني في هذا الأسئلة التي تطرح يعني كونه فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل الجواب نعم الراوي الذي يوصف بأنه يصل المراسل هذا يكون مضعافا لأن هذا معناه أن الثقات يروون الحديث الحديث مرسلا أما هو فلضعف في حديثه يروي الحديث مسنادا واللي يكثر منه هذا في حديثه كي يضعفوه العلماء بلا شك بل في بعض الأحيان وربما يحكمون عليه بالترك أما قولهم فلان يرسل المتصل فالظاهر من التراجم والمواضع التي يذكر فيها هذا يعني هذا اللفظ أو ما في معناه أن الراوي وارع عنده خوف من الله فإذا شك يعني في حديث مثلا هل هو متصل أو هل هو مرسل فماذا يفعل احتياطا يرسله احتياطا يرسله مفهوم مفهوم أحمد احتياطا يرسله إذن هكذا يعني الورع هو الذي جعله يرسل ومن اشتهر بهذا ابن سيرين وكذلك الامام مالك وكذلك حماد بن زيد بل يقال ان الامام مالك ان الامام مالكا اذا شك في حديث يتركه يتركه او يرسله وكذلك مسعر وعفان ابن مسلم وكل من وصف بانه شكك في الروايه يعني كانوا إذا شكوا في الرواية يرسلون يعني هو مرفوع أو غير مرفوع يرسلون يعني لهذا الورع الذي كان عندهم ونحن نستفيد من هذا فائدة عظيمة هو أن نوصف بالقول الثاني وروى حديث المرسلاء وخالفه مثلا ثقة آخر وإن لم يكن في منزلته الرافعة فمن الممكن أن نقبل الزيادة في الإسناد من ذلك الثقة لما علم من حالي هذا الإيمان أنه إذا شك أرسل إذا شك أرسل وكذلك الراوي إذا مثلا كانت تكثر في أحاديث المراسل كانت تكثر في أحاديث المراسل فهذا غالبا ما تقال هذه العبارة في الذي لا يعتني بالأحاديث المسندة يعني كيروي الحكايات وكيروي المقطوعات وكيروي المراسل يكون كي يعتني بها أكثر مما من عنايته الحديث المرفوع هذا حال غالب العباد وغالب القصاص والزهاد واصحاب المواعظ واهل الراي اللي كيكونوا ما كيشتغلوش بالمسند من الأحاديث فلذلك تكثر في احاديثهم المراسل هذا كيدل ايضا على انه لا حاجه لما معه من المقطوعات والمراسل والمراسل ولانها كلا شيء كناشه ويدل ايضا على ضعفه اذا اسند ويدل على ضعفه اذا اسند ولا سيما اذا كان يسند ويرفع المقطوع المقطوع وهذا قلنا غالب ما يحدث من ممن يعني يشتغلون بالعباده وحتى قال يعني يعني اذا الفيت ورايت حديثا وجدت في سنده في سندي زاهدا أو صالحا فاغسل يدك منه أو فرمي به أو لقد وقعت على خزفة منكسرة وكلام طويل من هذا النوع هذا طيب هناك أيضا المسائل اللي لابد من التنبيه عليها هل يأتي المرسل بمعنى منقطع المنقطع الجواب نعم هذا معروف في كتب العلال فمثلا أهل العلال يعني من كتب في العلال طارت يقولون هذا الحديث أخرجه فلان مرسلا وماذا يعنون بقولهم مرصلا إنما يعنون أنه منقطع بين الراوي وشيخه مشيك يقصده بأنه مرصل بمعنى ما أضفه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن فلذلك تنبه لهذا فتجدون كثيرا في كتب العلال انهم يقولون هذا الحديث اخرجه فلان مرسلا ويعنون انه منقطع ويعنون أنه منقطع وسبق ان بيننا التعريف الصحيح للمرسل تعريف الصحيح للمرسل مش بحال قال المصنف يعني المرسل هو يعني وما ما اضفته الا اصحاب لا ومرسل منه الصحابي وسقط هذا غير صحيح يعني قول التابعي نعم قول التابعي ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي ومع ان هذا الذي قلنا في تعريف المرسل كلام غير دقيق انما نقول بأن الصحابي هو المحذوف وانما نقول اذا علمنا بان الصحابي هو الساقط من السند فالحديث يكون مقبولا ولانه كما سبق ان قلنا بان جهاله الصحابي او ابهام الصحابه لا يضر, لا يضر ولكن ربما ربما الحديث يخافون ان يكون بين التابعي وبين الصحابي تابعي اخر يحتاج الى النظر في حاله العبارة التي جاء بها المصنف والمشهورة في بعض الكتب المصطلح عبارة ليست دقيقة كان ينبغي أن نقول المرسل هو ما اضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة ما تقولش دون ذكر الصحابي دون ذكر من حدثه لماذا؟ لأن من حدثه يشمل الصحابي ويشمل غيره وأيضا يدخل فيه القول والفعل فبهذا الطريقة هذه اللي قال المصنف يكون تعرف غير دقيق يكون تعرف غير دقيق إذن هذا التنبيه على ماذا على مثل هذه القضايا بقيت حال أخرى وهي المرسل مسألات المرسل أو بعض الأحيان منبه على فائدة مهمة وقد مرت لي عندما كنت أقرأه كتاب لسان الميزان للحافظ وعندما قرأت كتاب الرفع والتكميل وعندما قرأت أيضا السيار وعندما قرأت أيضا التهذيب وتهذيب التهذيب, التهذيب وقرأت الضعفاء الكبير وجدت أن أنه في بعض الأحيان يقول الحافظ وغيره ويقول ذهبي وغيره ولكن غالب ما يقول الذهبي رحمه الله تعالى سعصع ابن ناجيه فيه نظر فيه نظر وفي بعض الأحيان يقول لا يصح حديثه مع أنه صحابي مع أنه صحابي أو في بعض الأحيان يقول وإن كان مراده عبد الرحمن بن صفوان ابن أمياء، ابن خالف، فقد قيل إن له صحبة، ثم يقول فيه نظر، فيه نظر، البخاري يقول أيضا فيه نظر، فماذا يعني البخاري بقوله فيه نظر؟ فقد بينت في كتاب إعادة النظر في من قال فيه البخاري فلان فيه نظر، أو في حديثه بعض النظر، هذا يقصد أنه لا يصح حديثه إذا قال لا يصح حديثه يعني الحديث الذي لم يصح إليه مش هو فإن في حديث اضطرابا كثيرا يعني السند إليه يعني على أن الحديث لم يصح إليه مش هو اللي هو يعني فيه نظر مش الصحابي ولان الحديث أيضا ضعيف يعني الصحابي حديثه ضعيف لا انما السند اليه السند اليه وقد بينت هذا ايضا عندما تحدثت عن ماذا عن ادنى صحبه ادنى صحبه وانتم تعلمون ان العلماء ذكروا في في ترجمه ابن ابي العاص وقالوا بانه كان من مسلمه الفتح وله ادنى نصيب من الصحبه وله ادنى نصيب من الصحبه وبعضهم ذكر العاص وقال بان له ادنى صحبه كما قرر العلماء وتوسع الحديث على هذا الشيخ الالباني توسع في الحديث في كتابه السلسله الصحيحة ومحقق المسند ومحقق المسند على ان انه في بعض الاحيان ايضا يقولون هذا فلان يعني له بعض الصحبه وهذا فلان له رؤيه له رؤيا أو يقولون هذا غمزه فلان يعني غمز السند إليه وبصف النظر عما كان يقوله البعض يطعن في بعض الصحابة يعني كعبد الله بن مسعود ويقول كان حلافا ويطعن أيضا في غيره كان عيابا ويطعن هذا لا يلتفت إليه لأن هذا غالبا ما يصدر من الشيعة وينقله بعض مغفلي مغفلي على السنه مغفلي على السنة وحتى ان بعضهم قال يعني مسلم الحجاج وغير مسلم الحجاج رحمه الله قال عن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما له رؤيه له رؤيه من النبي وهذا عجيب بل روى صالح بن احمد ابن حنبل عن عنه انه قال في الحسين بن علي إنه تابعي ثقة إنه تابعي ثقة احتقر ابن كثير وهذا غريب فلا أن يقول في الحسين في الحسين بن علي إنه تابعي بطريق الأولى فلا أن يقول في الحسين بن علي إنه تابعي بطريق الأولى بل هذا أعجب العجب وابن المسيب وعاصم الأحوال لا يثبتون الصحبه بمجرد الاجتماع واللقاء والرؤيه بل يشترطون طول المصاحبه طول المصاحبه وطبعا انا لا اريد ان اتحدث عن الفرق بين الصحبه التامه والصحبه العامه وادنى الصحبه التي يذكرها العلماء وايضا لا اريد ان اتحدث عن المقوله لها للاسف عجيبه كان الحسن والحسين انهما لهم الرؤيه نعم. شوف أحمد. لهم الرؤيه مفهوم؟ وكذلك ابن حزم. يقول على أن في عصر الصحابة منافقون مرتدون فلا يقبل حديثهم. يعني اذا قال الراوي فيه مثلا عن رجلين من الصحابه فقال لك لا يقبل او يقول حدثني من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا يقبل الا اذا سماه ويكون معلوما بالصحبه الفاضله يعني يكون الناس اللي شهد الله لهم بالفضل والحسن لان كي يستدل بقول الله عز وجل وإن من حولكم من العرب منافقون ويقول ايضا وقادرته الدقوم ممن صاحب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم ذكر عييناء ابن حصن والأشعث ابن قيس والرجال والرجال والرجال على أن كثير من العلماء أثبتوا ردته وعبد الله بن أبي صرح عبد الله بن أبي صرح كما ذكر هذا في الأحكام ثم يقول أيضا يعني مسألة مسألة النفاق مسألة النفاق على أنه لم يثبت أن منافقا رواء حاديث كما يزعم الـ الـ الـ هذا ابن حازم وغيره إذن لاحظوا أن هذا في كلام طويل ولا نريد أن نتحدث عنه يعني مسألة مسألة يعني بحثناها طويلا يعني هو الصحيح أن الصحابة لم يثبت أن المنافقين كانوا يروون الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وما شابه ذلك وما شابه ذلك. إذن هذا معنى يعني المرسل الصحابي والصحيح أن مراسل الصحابة حجة وبقي لنا شيء آخر شنو؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي في الحقيقة. محله التدليس يعني عندما يعرف الإنسان الحديث المدلس أو التدليس يدخل في ضمنه المرسل الخافي وطبعا سبقا قلنا بأن المرسل اسم مفعول من الإرسل بمعنى الإطلاق ومنه أرسل الإيبلا إذا أطلقها فالمرسل إطلاق الإسناد وعدم وصله والخافي معنى ضد الجالي هذا النوع من الإرسال كي يكون ماشي ظاهر وكيف يعرف يعرف بالبحثي والتنقيبي والتفتيشي والتدقيق مثلا اصطلاحا لما عرفوه قالوا بأن يروي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه ومشي هذا فقط بلفظ يحتمل السماع وغيره بحال يقول لنا قال فلان او سمع فلان او حدثنا فلان او ذكر لنا فلان ونحو هذا فانت عندما تسمع بمجرد ما تسمع يقول حدث او قال فتظن انه سمعه منه ولا سيما يعني أنت تعلم أنه قد عاصره قد عاصره يعني اذكر العلماء مسألة الحديث الذي رواه ابن ماجه في سنن كتاب الجياد، يعني من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا ولفظ الحديث رحم الله حارس الحارس مع أن عمر لم يلق عقبة لم يلقع عقبه وقد بينا هذا علماء الرجال ولا سيما المزي في الاطراف المزي في الاطراف وكذلك في كتب المتن اطراف الحديث وكيف نعرف بان هذا مرسل خفي نعرفه بقراء ونعرفه باشياء نصعره العلماء اولا من الامور اللي نعرف بها الارسال الخفي ياتي واحد من المحدثين ويبين لنا ان هذا يعني يكون امام الائمه ان هذا الراوي لم يلق من حدث عنه ولم يسمع منه ابدا اذ كيف يروي عنه بصيغه توحي توحي لنا بانه قد اخذ عنه فهذا الإمام لكي يكون متضلع ولهذا سموه لأن سموه الخافي الخافي لا يتنبأ له إلا المتضلعون في هذا العلم لهم كعب عالي ثانيا يعرف بإخباره هو هو يخبرنا بأنه لم يلقى هذا الرجل الذي حدث عنه ولم يسمع منه شيئا أبدا فلربما نظن انه سمع منه ولكن يقول لم يسمع منه شيئا ثالثا نعرفه بماذا بجمع الأحاديث وتتبع المتون والطرق فنجد من وجه آخر زيادة شخص في السند يعني بين الراوي ومن روا عنه يعني مثلا لاحظ يعني بين عمر بن عبد العزيز بين عمر بن عبد العزيز وعقبى بن عامر يعني بينهما قول انقطع ارسل لكن في رواية اخرى وجدنا رجلا اللي كان محذوف وجدناه على ان هذا فيه خلاف طويل لماذا؟ لان قالوا ربما هذا المسألة اللي قلنا فيها خلاف العلماء ربما يكون هذا من واحد النوع من, من المصطلح كيسموه المزيد في متصل الأسانيد قد يكون هذا مزيد في متصل الأسانيد فلذلك ما ينبغي أن نجعله يعني ضاب نعرف به المرسل الخاف، أما جوشهم تفقن عليهم، جوشهم تفقن عليهم يعني يجي واحد من أئمة ويخبرنا على أن هذا مطلقش لم يتلقى يلقى هذا الشخص الذي يروي عنه ولم يسمع منه شيء بتاتاً. والثاني هو يخبر على أنه السيد الذي يروي عنه ملقاشي ومروشي عنه والثالث فيه خلاف كما قلنا لانه ربما يكون من نوع اللي قلنا المزيد في متصل الاسانيد كما سياتيكم إن شاء الله تعرفوه طيب حكم المرسل حكم المرسل هو كما قلنا ضعيف لانه هو في حق يعني يدخل في المنقطع يدخل في المنقاطع. إذن المكي ذرن انقطاعه فحكمه حكم المنقطع حكم المنقطع وقد ألف العلماء فيه ألف العلماء فيه يعني في هذا في هذا النوع من المرسل ألف فيه مؤلفات علماء يعني قديما وحديثا وأنا أعرف أن هناك مؤلفين المؤلف الأول التفصيل المبهام أو التفصيل لمبهام المراصل هذا للخاطب وكين المؤلف آخر المزيد في متصل الأساني. هذا يدخل فيه أيضا هذا يدخل فيه إذن هذا هو مرسل الخفي مرسل الخفي إذن فينبغي أن يكون هناك الآن أسئلة أخرى تضاف إلى الدرس السابق تضاف إلى الدرس السابق وما هي هذه الأسئلة هي أسئلة كثيرة اولا يعني عدد ما هي عدد مراسيل التابعين ما هي عدد مراصيل التابعين إلا بد أن نعرف عدد مراصيل التابعين وأيضا يعني في كتب الستة طبعا وأيضا ما حكم مرسل مجاهد والحسن وباقي التابعين الذين ذكرنا مراسيلهم عدد مراصيلهم في الكتب السته وأيضا ما معنى قولهم مراصيل فلان أضعف المراسيل، وأيضا لماذا يرسل الأئمة في حديثهم مع أنهم قادرون على ماذا على التصريح والرفع وأيضا ما معنى قولهم حديث هذا ظاهره الإرصال وأيضا لماذا يعتبر المحدثون المرسل أو المنقاطع من قسم الحديث الضعيف وأيضا ما معنى قولهم في بعض التراجم فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل وهل بينهما فرق ام لا وايضا يعني ما معنى قولهم فلان تكثر في احاديث المراسل وهل هي عباره مدح ام عبارة قدح وايضا هل ياتي المرسل بمعنى المنقطع ام لا ثم ايضا ما هو تعريف المرسل الخافي وهل ينقسم وبماذا يعرف المرسل الخافي وهل هو من نوع المنقطع أم ماذا ثم ايضا ما حكم المرسل الخافي ثم أيضا ما هي المؤلفات التي كتبت وألفت في أو صنفت في هذا الفن الذي هو المرسل الخافي والله تعالى أعلم السلام عليكم